يُبَشِّرُ مُرْدِغُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا Si O karlige O karlige O karlige Ja ei oa كُمُ اخْوَانَكُمْ أُولِيَاءِ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فأولا ī kanūmū līmūn qul in kāna وَاجُكُم وَعَشةُكُم وَأَموالونِقُتَ رَفُمغَ وَأَم وَالونِ قُتَ أَوْ نَكَسَ دَهَاءٌ أَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فَلَمْ تُنْعِمْ عَلَيْكُمْ بِمَا زَل الله سكينَ تَهُ على رَسُول وَعَلَمُؤ مِنينَ وَآ زَل جُود لَم تَرو غعَذَبَ اللَينَ وَذكَ جز أرك